الله السلام علينا محمد وعلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب الفذية ثم شاهد في ذيدي وبابها أصيب العصيري وميطير الشمبراء كميني والوحش الدور قلانكا وحدثني أحياء المالك عن أبي الزبير المكي ومحمد المسلم من التلبس عن عمر وخطار قضاء الحكومي في الضبع وراءها بكبش ونبو حكومي وفي الغزالي بهاش الله يقال مقه سحوي ينقل النوتنا بعنز نيف ريا وفي الأرنب بكيلهنا بعناق وحرب حكومي وفي اليربوع بهاش التكتل اليداهنا بجفرة وحرب حكومي way waxa maana laga hadlaya xaram xaj adiga oo qaba hadiyad marka suhaweyaa misalahaan hadiyad marka suhaweya wixii ad jiso oo gar ah maxaa ka waajibaya umar oo xadabuhu suulo wara bad dad jiso waxa ka waxa ka waajibaya marka waxa weeyaan wanba ka waajibaya hadiyad dad jiso marka suhaweyaan garmoogna dadna marka bakiilna wa xarba ka waajibaysan buu jira hadii aad ka ee waxa baa ka waajibaysan markaa lawada qiyawo ay ka baneeyaan rin aan amar khaad qiyadti maado waxaana amar khaaga nu soo caruqaya rin aan qurkhan kaas ka soo carlaya makriis markha haddii aad damacday labada qiyawo dalgaystaagmiyah haaga nu dhulka u hula haaga suusgaasi caradi ba ama haaga suusga galaya wadaalakan nifaqe munaafiquna hagaa islaam ka hadil laga yimaad hagaa gaalaba buu yar carwaa hagaa gaalaba hadii laga yado hagaa islaam kun buu soo yar carwaa waa mid dabdabbinuu bayna dalika laa ilaahaa ulaa wala ilaahaa ulaa way markaa baasha tikta dhidaada aad yado dhisanna xufraad وامر خاص حال سنه جده او قديق ويان دفرنا والناس الى او يسون قديق او حال سنه فهمي وكمرقه جبت انا واش لا قالنا شي مولا عن مالك عن عبد الملك منو قرير عبد الملك منو قرير العبديه البصري و الله يحله والسلام وحبين المرقى السحوية عن محمد بن الصيرين بكوري محمد بن الصيرين وإمامك هو إليه التابعي لك عنها أن الرجل الذي جاء يمت أن الرجل الذي كان قبيصة بن جابر الأزديما الذي يهدره صلى الحاكم يا إم حزمي يا غيرك يا الشيقين وإن الله مين من عبد الله البرجل من إله وإم حزم لياتنا محلا ساسك الشيقين وإن الله قارك هان ما يئه وأنه لمرقى السحوية يا وي ميدل عمر وخطاب وي متفكر وحورنا اجريتو اريد مره اني اجريتو وان عيرني انا اني أنه هو صاحبني صاحبي سوقناي فرسين لو فرس نستبق عنبرتني الى صقره ثانيه خل مرخص حويا فنقرتي ونبرتني قال خروا مرخص فنقرو لغا دعيي يا نبرتني كايده هر غيره فاصبنا ونا وان واصي ما وجيرني ذبيا غرويان جيرني ونحن والحال نحن نغنا بحرنا نحن حرم حج قبلنا نحلو مسد محرما واخروي الجلده اسودتنا وفي محل وحوي حال وحاله وياه وحال والحاله نحن انور محرمانا فماذا ترى محرمه رخيصه فقال عمر وحود الى رجل لرجل وحكود الى جنبه انه عيسى جوغي تعال قال احط حكمي لا حكم انا لي وان تاذقوا قال وحور صحكم عليه وحكمي بعنز فوالا الرجل ننكي بمرقص حويان جيسلي بعين سنة في الياق حكمية وفي يقول ننكيس قولي هذا كان أمير المؤمنين ويلا يصدع ما هو يحكم إنه حكم في ذبي قريه حتى دعا الله وييري الرجل من ننكي له ويحكم معهم عيسى حكمة فصميع عمر ما مغلي قوله الغجلي ننكي هذا الكيس مغلي فدعاه وييري فسأله ويديه وحكوه إذا هل تقرأ ما أخذ ذا متقنى صورة المائدة قال وحول الله به قال وحولي فهل تعرف هذا الغجل لن كان مغرور اي سالديكاسو حكم ماعي معايغه حكم قف قال وحور الله باي قال وحور الى الله واختتمت هذه وفرم الله أنك ولو الصغرى وناخر صوره المائده لو رجعتكم خروجن لها ضربا قرا عسان لو رجعتكم ضربا قرا فما قاله وحي لي الله تبارك وتعالى يقول وحي في كتابه يحكم به ذوا عدل منكم هذه بالغ الكعبه يحكم حكومة يبيه هدية الناف ش... ش... ش... كان وقال ليه للدلي ذواء عدل لمنه او صاحبة أو من كمين كمينة هدية بارغ الكعبة وهذا كان الى حكومة عضل الحامن عوفوهيان وايها اللهم استعان وحدثني عن مالك عيش ابن عروة أن أباه وابده وابن الزبيد يكان في البقرة الناف كان لضع من الوحشة ف... دور قلانك كمينة مرق الصنعه طنبك واجبيه وشاطه النيفه ارقم يذبا القريره كملها معناه النيف ار دور غالبك والله شاطه النيفه رياك واجبيه واهي اللهم صل على سيدنا مرق اصفر بالوقبيه يبي ياهينو مها يا عين يا يحمور يا طيطيل افطس يا مرخ وحدثني عن مالك عن يحام مسعيد الانساري عن سعيد المصيب أنه كان وحا في كي ساق في حمام في حمام مكة له أنه كان وحا يقول في حمام مكتة مكتة مكة مكة مرخ قول لي ليذا إذا قدس لمركي للدلشات مرخ وحاوي يا شمبرتن قول لي لي له مرخ يللدلون نوحا كوية جبية ناف أريا كوية اللهم استعاموا عليه وتعالى في حمامي مكة تجارة مجردها سواء خبر مقدمة شاطن ضماء إذا قتل نواية جملة اعتراضية إذا شاطن تعال ما بتضماء أخرى وهيها اللهم استعاموا عليه وتعالى وقال مالكو حويلي في القدل من مهل مكة ترين مكاتكم إذا ويحرم بالحج حج حرانية أو العمر تأم عمره وفي بيت قرية سنوكس ويا فراخ وحويا فراه وأغحيه ومن حمام مكة مكاق وليلي ذي كميرا فضعه معنا مرقش على قبر غجي فيغلق عليها مرقش اللي قحرية مرقش البابك وفت موطع ونيسه فقال وحراء راوحا ورقيا أيفدي ذلك أرنك إنه فيديك بحي عن كل فرخ حبدي أغحض هيدا يا كسة ما النافرية قال المالي قحوري لم أجد الكمان الزلم أسمعنا مغلي أن في النعامة قريضة إذا قتلها مركو دلال المحرم قتله محرم شيء بدنتون نفق الى كواجبيه وايه بدنتون بدنتان لك قيالكس بدنتان انا وا اسم النويه الله عليه وله ها لمزل اما في المعامله جري إذا قتلها مركو ديلو المحرم قتله محرم شامك حراشيبه بدنتان نفق سبحانه هذيك واجب يس وعلى أرى وحن أرى أنه في بيضة النعامة غريضة أكنتها عشر ثمن البذنة نحن نقول المركي اللعكتها كيفية هذا المركي طويلة الله وقيمها ما يشترون هذا النبي كما يكون في جنين كما يكون في جنين الحرقة قوانا حرقة إذنها على الشيء يكون دربة سنة وقوى أجب أنه غرقة هو غرقة ويا قرقصن تمرخا او عبد قرقصن لما بيمت... عبد اضن بمدي اول اذا اضن مرخ عبد اذا اول اذا تنمي وحيفسد يساكلي عذين اسام قرقصن وحيتحي وانا الضياوي ميان بويا بي مر تاس بدلنا ولا ديه شرا راعين ويا كل ما سحب بدنا يسكو يصحو ضيانا illaa في mas'alatihi وما ma sahha bayanan sahha an yakuna badanan illa fi mas'alati ladhi mar ka hawaya qurqa sunba ka wajibiisa aw qurqa imaata abdu ma doon qiimadi aw walida ma doon qiimahi wa hadii gabar mar ka hawaya warna wax laga dhufto ilmeedi aroosha ku direymo isagoo meedo soo dhaco waxaan leenahay mar ka sax weeyaan ووليدة وقيمة الغرغة تنا. خمسون دينار واقفة دينار وذلك كاس من وعش من دية أمه هو يده مكتيسة مرقي طوان الله إليه ما يشعط اللهم استعانه عليه الصلاة وعشان ما قوله مركز وعشان ما قوله مركز وحاوه يده مكتيسة ما قوله مركز وكل شيء شيك الصوم من الصور او العقبان او البزاتي او الرخمي وحيوان قبل وكل شيء شيء قصا بالصور كمذ اعش بالصور كوحييه قانين مرقاس وحيوان كوجمع النسر وانا الشنب الديلهان اسلام مرقاشن بتاسي اسلام الشنب وحيدان برلوه يا Ac mae'n ileg daffferm ei fod, gwaith ama i'w ay u oedd fel claraff. Awn Brother Cooldiau Hanna Cooldiau, ay gwaith ei fod, Eithi bod llawer Blaze ac yro maith rezio. Var yw naraes'na sios g via choices gwaith gwaith, Dwi'n ileg yw aizo Yep Da' радd am ryw, su a believedisin y 라고 Good E Qatar Mirhol ac echid yw eil aath ca이다. Yag Weiss Yr haddii go'an ma xayawaanka kambid ah waxa ay ilaahan umrigiisu kun sano gaarabaynaa waxaan sheegaya farqad masri masri galaynaa oo marka saxawayaan kun sano ayu umrigiisu gaarabaynaa waxay ilaag marka waa waxyalaha dulmada ugu dheeraynaan waxna aawadaaba yiraahaan maalinkaliye bayl al mashriq wal maghrib oo dulaweynaan qaliyan noqoyintu wax inta af safiha kan aan inta u dhaxayseen maalinkali oo doolo iyo aawadaaba yiraahaan أخبركم مركبة صحوية عرفات نوعها سيكب بحيان و لكن تروط وحيقبان مركبة صحوية و باز نوعية كم يضم بحيقبان سترى الشيخان أول عقبان و جمع عقابنا السنوى الشمق لي قادم مركبة صويرة و الإمام الدميري يتبقى صلوية حياة الحيوان و حوليها مركبة شمق مركبة صحوية معروفة و أعقب من اللغة العقابية أنت مركبة هذي اللي يرا عقبان اما اطابيل وجمع الجمع جمعه ولا شيء جمعي ويا ميدهان مرقه كاسو مرقه له الى كيديسه ابو الاشياء ابو اللي الحجاج الوليد ابي دهر الوليد ابو كوينو نوعه الششغال وايه لانسان تدين ما حي اللي يرا هبي دا أم الحوار اما امطلبه اما ام ام اللوح اما ام الهيثم وخمعاص الى هويلهن ادقوا حيوان لسنا نوصو شنبله دوله كميده خاغ نضق وعيدا ان مرخا سخا ويان داعوا لا يرمودا ويداي مرخو فديو دوكايسنا السنه marka waxa weeyaan baazi iyo baaziya iyo bas ee xalwoqo ay soo rais kale awrqa khami rakhm kunay sagwana wa jumru rakhmati jumru rakhmati weeyaan jumru rakhmate waxaana sidoo kale isna boggis wad yahay nasriga ka sheekeeyay inuu la shabahaaba yilaahan marka waxa waa simbil waxa uu yaan buuraha muuqana dal kan gal karu bilaa han markaa raxam kani sagu meelaha markaa وشور دو اكو نوشي شيخه صميم منصور الشمبراحه منصور خليلاكم اذا اول عقبان شبر عقبان خليلاكم اذا اول بالذات شبر خباس خليلاكم اذا اول 25 برقم رقم خليلاكم منعه لانه كما يؤدى وغاد السيد وغادر سيده لو غديه اذا قتله المحرم من كم وكل شيء كصو فديه مرخص حويا فديه لا ففي صغاره كيس مثل ما شيء وكلام بقى آه يكون هناك كبار الكيس يعني شيئا حيوانك لقد تجد في ذيانه كين انت لقد تجد في ذيانه ومثل ما تجد في ذيانه مثلا لقد دور جوز حتى تجد في ذلك يجب أن تجد في ذلك يسرد في ذلك يجب أن تجد في ذلك وإنما مثل ذلك كانت سهلس مثل دية الحرغ لقد <متعت> قحرتها برقنات صحيحاً يسوك لو ويا الصغير أياه كبير الكويب وأسميه فهم ألا مرعس بمجلل واحدة منزلتك منزلت للمكسو ويا سواهم ويا سميه وأنهم كويب هي أنهم كويب ذلك كما قلت بحصوهم أو يريه قيمة فعل الله ورمنا أيديه فهذا هو أساس وكبيره اللهم استعان باب الحمداء فيدي تصمم قف فيدي أصاب الشيء الشيء أصيب ومن الدرادة أي حكم وهو المحرم والحار هو يساونا محرمه محرمه يهي وايه يعني قفك محرمه قفك حراشه اللفتي سحره ودحه يضوف ايح والله بل وركيسك وارخل ايح اللو قضى فارسك وحاليا ملخ بالينا ملخ ملخ بالينا وايه اللهم استعانوا عليه التقلان محدثني يحيى عن مالك عن زيد مدعى السلام وهي أن الرجل المنبى باجاوي من العمر وخطاه فقالوا يحري يا أمير المؤمنين إني أصبت جراداتي أن يحويم أنا سيبي بصوته الشيء عن قوة سيبي وأنا محرم غريب ومحرمة فقال له عمر باكويري عم أبعين قوذي قبرتا عن طوابه من طعام الرغاشنة هواك واجام وامتهي فقال ما دامه وطور حب الله يستي لو حصل إسام رغص حبه عن طواب الرغاشنة وطلق التابحه وحدثني عن مالك عن يحمر صعيد لنسانه أن القجل منه أي أجاء أي مننا عمر وخطابه أي من فسأله هو إديه عن جراداتي أي حوي قتلها ودلي وهو محرم من الصغة محرمة فقال عمر وحوي لك عب وحكويري تعال كالي حتى الله حكم الله ينوضح كله فقال كعب وحوي لمرخص حوي فقال كعب وحوي لدنهام بك واجبي فقال عمر بالي كعب كويري إلا كاذي قلت تجد الدراهبة دراهم تواضح ليسا لكنك أمهليه يسوء <سؤال> حمدوحكم أنه لا تمرت تمر بها خير كخير بلن من جنازة ايح هي حبت تمر بها بل ايحة حبت تمرها كخير بلن بلنك وحاوية تمروين حبيحيو حلقو درهم حبيحل لها وصلاة الله حبت تمرها بحيوه بلنك والله مستعام عليكم الله عليك. يعني اضوه الضهير يسيبوني يسيبوني يسيبوني يوميه اليو وي ضابو بابو وحباب يا فديه ثم فديه يا حلقه خير ما قبل يحررته لا قوري عنك حرب سلام وحو حيسكو حجان جور عا او غور اي خير واخو غوراي مره واخا ويان خيورعي واحد عن مالك عن عبد المعنى مديح السيبو خيراي اسقو ولي خلانودين مره مخا كو واجبيه واسلام عليه واحد اتني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزر عبد بن مالك وحاول الجنزل أبي سعيد مولى بن أبي الحرغاني وحاول أي مبغن وأهل الصلاة كميدة وحديثين كميدة أيانك وثقيري لكن مالك وحلقوا إنك رأينا أهل حديث أما لما حديث منها كتب السترة ويقصوا صار عن كتب تودة ويا الله مستعى وعليه الله الناس بالمالك مو أرقب ليدها وحرنته بقليه الباطنية تضبع مقال محرام aba bagada xarqaana ayuu ku dhintay kuwaye allahumma salla alayhi wa sallam ibn abdurrahman bin abi layla abi layla yastar wa magiciisa layla wala ilaaha way allahumma salla daud bin qadar al-sari al-ausna wala ilaaha al-kufi wuxuu dhashay ilaaha khilaafa uruuru xadama dhakar samayd meelaha wuxuu wax اذكر عبد الرحمن بن Leila ليلها وخشيره فدرست 20 و100 من الأنصار صحابة وحان عليه بقول يا لباتن من اورى الانصار والسحابه النبي قد من عليه بيا ارميا عبد الرحمن بن Leila واهله الله سبحانه عبد الملك بن عمير بن وحيه الله سبحانه قد رايت في حلقه فيها نفر من الصحابه فيه بالبراء يسمعون الحديث وينستون له حلقوا فديو وحن الخيسغو وحي منك لو يقان عبد الرحمن بن Leila وامرخص الصحابه راهو دخصو يي هي راه حديثي سدايساليه انا يوم امر عبد الرحمن ليله ميس انا الجبال تشكيل عليه وا يسار عند رمي الدنم انا سعمو عن, عن كعبه بن عذره جل هناك عبد بن عذره بن عبيه بن عدي الانصاري الكوفي المدائني المدائني مدائن و قفره و دغناي و خول و خاله من المغرب هاي ويا الله والصلاة عليه وسلم لو كروح مع رسوله رسولنا بي عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم مفاده القرن ان اختوى دبسي قرص المديحسه فامر رسول الله امره صلى الله عليه وسلم ان وقال وحور السمسم ثلاث اياب صدق محمود ففيديه من صيام وصائر بركبه او او ادعن قودي سته مصاكي او صدقه او نسك سمعا ويا وضعين قودي سته مصاكي بودي بودي لو لو بود لكل مشكله في الصفه بس كده واي اللهم صل عليه وسلم بالاي نصقنا او نصق في مرقه او اما سينصق جورا رشات الله فريه جورا او اما سينصق حذو دعادات رشاتنا فريه اي فعلت ذلك اي ذلك كاكي او هو فعلت صبيص اجزاءكم أما صامتها أما إذا أردت بحساب الخراب بساكيتها يقول بساك أما الله فريعة أردت بساكي إنتم أمر تحكي أصنع بساكي هل سيدة أهو يا مركب وأيها اللهم السلام عليكم حديثي بخاري المسلم بويسو الصيران حلقة عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الحملة بالله يقول يا صمح يأ حلقة السوافية سيدة أمع الشيخ سيد صوابك وحوية وعبد الكريم بن المالك الجزري عن مجاهد عن عبد الحمد لله بليله مجاهد بميشه كده بخاربة سوصاري سوء السلصة مجاهد سوء ميشه كده لبخاربة سيحي في كتاب المحصر باب قول الله التوارق وتعالى او الصدقة حقا سوصاري مصر من سيحي سوصاري باب قول الله تعالى قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن حميد بن رقيس ويقول القيساني المكي الاعرج ان مجاهد بن ابي الحجاج مجاهد بن ابي الحجاج عن ابن ابي الليله عن صعب العجله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له احلقوا لعل لك خلق يابا ذاك انه خدي حوام بكعيا فقلت وحارن معمه يا رسول الله رصوتي لا حيوا فقال رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم احلق راسك بهذا حجر بيري وصوم ثلاث ايام صدق الموت او ادعي ستة تمام ستة لحرسين قودي او اوي صفر بشعر وحدثتني عن مالك عن الله بن عبد الله الخراء الثاني وعطاب بن عبي مسلم عبد الله كان عبي مسلم في إيسا لي نعم الخراء الثاني عند مالك موطني إيسا وكولي يعني كان هناك مرفوع على صد, صد الحديث وكولي صد الحديث كولي وكولي مدوان صوتنا عارفنا كلا وعندنا صضح دا حديث فلي كوله يا وا مرفوعا وايه انت حديثي مرفوعا يا انت حديثي موقوفا يا انت حديثي waxaa weeyo maqduca iyo waxaa la wixii mursala waxa soo dhowaan kala sheegna marka kitaabka ku qodobada bilaabayna waxa ka dhiibay haloo ugu noqdo duunayaa warqaba sidaa waxa weeyaan وا يا بنتا اعرف صوركم هنا انما اعرف واهي انه قاله وحي لي حدثني الشيخ الشيخ ويورخمي يسوق البرمي وحاوي سوق قابر مليرا وجمع برمتين سوق قابر مليرا ما كان الشيخ امرقه وحاوي عبد الرحمن ابي ليلى لفتي سي ويلا ليس واي يا الله وستعان ذكر قبل الله بك وقعده بالخاء عن كعب العجله انه قال وحرجان رسول الله, الله عليه والسلام وانا انفخ اريد افوفا يرتعق القلب قبل بالخاء شحوه يا هوسي ولا يسحب يا صاحبي صناتي والحاله قد انسى الراس بدا يحب ويحسمي واللحيه قد كيو قبل الانجل وبيحسمي اخذ بجبهه وجهي وسوقته بساقله وحويده احلق السحير بيدي هذا شعره واريغه وصمتت اياب الصبح والصوم أول عمساته تمساكين تحبسكين بغودي وقد كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم عريمه كيوهدي لي. أنه ليس عندي أكثر من مركز صحويا اللي قصر ونعم عن سوك به ونقول عنه ونقول عنه وقعه سادة المؤير مركز صحويا صلى الله عليه وسلم حديث مخاربة صلى الله عليه وسلم أعلى المالك رحمه الله تعالى وحيره كما مالك في فدية الأذى وحاولا وستقنا نغفق لبيسة فذية إذا إن الأمر أمر فيه الأحديث ان أحدا غفي لا يفتدي فذية النبي حنيه حتى يفعل الله السبع ما يجب عليه الفذية فذية وحقه أجمليه وإن الكفارة كفارة ما تكون حيها تاؤل بعد وجوبها وجوب إلى الدولين وعلى صاحبها وفق الله يكوها جبتي كفارة أجهد وكفاره اليمين في يان وانه يضع دجن يا فديه فديسه حيث ما شاء عمل الله ما شاء ادونه وهي ان الصوم او الصيام او الصدقه بمكث مكين دجيو او بغيرها غير كده اميل البلاد والدمه كامله وهي اللهم صلوا عليه وسلم قال مالك حور لا يسلم حومه سبته وما بنان للمحرم والمحرم كان أن يمتف إنه تفو من شعر يتميس شيئا شيء ولا يحلقه إنه حيران ومبنانه ولا يقصره إنه قابيه ومبنانه حتى يحل إلا وحويا حنالوب إلا أن يسيبه أذن إلا أسيبه وسخمه يعني في رأس مليحيسا وفعليه بركة دشيسا وحاء فذية فذية فمن كان منكم مريدا أو به أذن من رأسه وكا فكما امر الله تعالى سواه امره ولا يصلح له ما صوبته اي ان يقلم اذفاره يد يسيروا جرا ولا يقت سرابله انزل انه دلنا يداه ما صوبته ويه الله ولا يطرحا انه قد صورنا وضربنا من غاشي ملحسه الى الارض ولا من جلده حر جسد يدكي سلكت قد ولا من وحاولا مرديسنا كما تولي كرا فيمقر المحرم قف كمحرم كأضوط طورا من جلدها رديسة وكطورا أو من ثوبهم رديسة فليطعمها الطوضية حفلتا عن طوة ومن ضعام الغاشنة وآيه اللهم صعب عليه تولانك لا شب برقى قال المالك حوي لمن نتف قف كتف من نتف وآيه وآيه اللهم عليه أحيانيا فأن الإمام أحمد هوين الحقب كأم اخدت للجانزع يقول هو دوني يصبحوا عن الأصدق.. وأم بعد أبد و chiar هذا.. أما إذا كان من تغیل لن يقول ذا مع هذا اليد لن يكون من يخصوني لأن كان أحساسكنا بالأقضاء تقول هناكوجه في فقط إمام أحمد أسلح لجść أقول سوعة هذه المرحيم يرج vãoهأ بن أعمر لن أجل س襄تنا يوح gotten ذراً هذا الإمام أ хозяain عم صابر قاشيد اواكرسو عم توبوكو قيداي وايي هي الله مستعانه عليه ثنا و خويله ماركاس خويان من متفقصه في شعرا من انفي اوم من متفقصه قويه كتف شعرا تيبو من انفي سنكي سووم من افدي كل كشيسه وايي هي او, أو, أو, أو, أو, أو, أو أو أي أمثل يحلق حيرية عن شجة دخل درتي أو في رأس بل حيسى فسولا للضرورة درتي أو يحلق حيرية فاهو قناة حيسى لموضع المحاجم ماله له مرخص حاويان لكتوضي واي أيها الحيري مرخص وهو محرم بسوى محرم سلاسمي ناسيا سعو إلوشا أو جاهلا جاهل بكا إن من فعل قفة السمية شيء شيء من ذلك كاكمذا فعليه الفذية فذية دوشيسة في ذلك ككله الأمانتي ولا ينبغي له مهبون أن يحلق إنو حيره موضع المحاجمي مؤسس كاللغة التوضي ومن جه لقف كجاه اللغة وفحلق حيره رأسه ملي حيسة قبل أن يرمي الجمرة جمرة العقبين تنطورا من كهر افتداء مرخص حبي الفذيو بحنية اللهم السلام عليكم لا يفدي بحنية باب ما باب ما يفعله حسنيني باب ما يفعله حسنيني من ناس يقف لو من نسوك يعمل كيسا شيئا واحد وحدثني معنى ترجمة الحكاة لا يأفعاش حجكا عند الأئمة الأربعة ويتختيب صنة هايو تركانتي يواجباتي أي من خاص حويا ينتختيبوا أيام مرقه حضر بابكم وحكغه هذليا وخي واجباتها ففقد حدو ان لوبو كسغوا ما لا قد بوغدو سميهو ففقد ساسو كادليا وحدثني يحيى عن مالك عن يوبن طريمة سميمه الثغثياني ما يمكن ويناه بنعل الله حيث صبليده مرخصو ابي طبيبه ربيه كيسبليده عن سعيد بن الجبير على واشهيتي ويناه عن عبد الله بن عباس قال وحي من نسي يقف إلا ومن نسيك عملكيس الشيء الشيء ويقف الشيء اللوبة أو ترك وكرتك وشك الغوي هذا الله يسر ويا فليهرق هذا الغذيه دمنا له الغذيه وبهذا قال الجمهور جماهي الله يحمله قال أيوب حيري لا أدري ما قرأني يقال أنه يلي ترك او نسيء أنه يلي لغان الله في هذا نقول ما قرأني يوم, يوم, يوم, يوم, يوم, يوم, يوم اللهم استعانه عليه الصلاة والله وعيد وحوري الملكة قال مالك وحوري ما كان من ذلك كهو يحيي حد هديه, هديه فلا يكون ما هنيه بمكة مكة مهياني يعني, يعني وحيي هديه الله بحنيه ما كان لك وما كان من ذلك وحوري ما كان من ذلك كمية هذه فهو يكون وهنيه حيث احب قص انا باشجع هذا صاحب النص اخي انت على صاحبك باب جامع الفديه في ديال باركي كل ملي اي الاحكام المتفرقه من ابواب الفديه هناك الاحكام كلا الدغن وابواب الفديه دا ومسائل وامسائل شطصه مسائل كراتكسل وفوقها اي الشجان ابواب الدغن على مالك وحوري في هذا قصه دون يلبس له حدا شيء يشمل الثياب الرقه كامله فلطي اذا حصل لا ينبغي ان حوارا له حديثا يلبسائر ويخلو وهو محرم الصلاه محرمه او يقصر انه باب شعر تبيسا او يوسط ديبا عدد من غير ضروره مر ولا انش لسي ويه اليساره او دد اوديهء من عليه في ذلك واجب خرش يده ولو لا ينبغي ان حبونه اي احد يفطنا اي يفعل ذلك ارك الصلاه يوم حبونه بينما ارخص ولو في صحيح le darurade uu lagu fuxashay waalaan mansuul al dhaalka waxaasi sidaas weer waxa la garbaal fidiyeetu maxaa ma sadal sheekh xubkaad leh raxiin walaa salaam kalaaga hadh leeyay qaska iyo marka dharqa laga xarqiibey iyo marka saxwayeen allah subhanahu wa ta'ala waxaa la garanayaa ma hayba maxa waxa hwayaan hadii uu cadir marsada ama madixu xiro isagoo waqtigiisa u gaaray idan wax u sii jira اسكت استمعوا له الخبيث يجي في راسك سحر او سحر او خلي هذه الفيديوهات دير قتاي واذ اودا حدو يشيره ما بنى رب له يا شيخ رحمة حتى السماء كرفضت وتضر بن يك هو جبس ليهي لكنه كسبب نار وايه الضروره هذه قفوا وبلاتحي و ايات القران وحي قيدي فمن كان منكم به فمن كان منكم مريضا حرو بالو قيدي او به ادم الى تابعه مرخه يجري شيء قفكه ان كشاي ضروا بنيه هي حديث هذا سمرني سؤال شنو كفهمنا و هو يدوي صلى الله عليه ديكا هو ابك هياخ ابو فيبيا نفوبك بحال لغا فهميا مخالفها ولي باثر نفوب مخالفه حدين و ديبيه ما واي وسيره مالكم مالك وحلو يديه الرحيم والله تعالى هل الفضيه الفضيه دامسيام الفيديات صمره في صلقه الصلقه كامله او ان صوتي مرخه جوده كامله صاحب بالخيار في ذلك ما خيار بخسكم يا مسواي تقدير صمت حي كان اسقو هليكره كان مرقامه سمين كرو ما ترتيب بسوا خيار ومن نسكو was wasaash laabadna waato wama nusku gowr uuse waxu yahay sadex waa kabi taamo raashiga laba hna waan taleef afra iyo bii mudi ruwa waa budkeeba la weydiyo shal waa kermis siyamu saam qay inta lag wal soo baya lihh wa hal iyo axro mudi digaya shay ansay hoobi daliga kamina marka waxa ay soomkas hadii ficalu biso samayelaya fi kull shay yuu shinkasta oo fiikitaa in la kitabtaan kala kusoon silka faraatka faraatka kala oo kala amarka waxaa yaa waxa sa kala oo kala barxaa xawya fa saahib oo saahib kisu bukhayro wabin mar kala doorri fi kala oo kala xulayay marka kusaa salaata daba kala واصل عفى صاحبه مخير في ذلك ارجع اختيار بوليه صاحب المسيح اللهم صل وعليكم و هو يني مرق رحمه الله تعالى اي شيء اي شيء شيكه احب واجعلني افعل ذلك انه سميه فعله سميه و هو ي و فشط ولا فريه ومصيام صونكم فالثلاث طيام صدح مال مدويا ومطع عامر غاشنكم إياه ويهيوام و... و... جواب سلح فيضع موقودنا ستة مساكل لحنا مسكين وطنسوا أشياء اللوان سواء أشياء قدم بيسي لكل, لكل مسكين ومسكين كسنة مدعان لم يبدو قادم إياه إلا مدعان محوان مصف صاحص ومه صدح صعب كفل اللحنا مسكين بح با المدى الأول متكهرة ومتكهرة الشيخ ومدى النبي صلى الله عليه وسلم مدى النبي وارقوا واسد عزي. اللهم استعى وعليه السلام هل مثل الله شاو خجوا في القرآن؟ ومثل ذلك؟ هل يريد ها, ها فريد ورعنا قوي الذي يسوق الذي يجوغان مضي ضيب وهل يؤخر شيئاً من ذلك أم يفعل في فوره ذلك؟ سؤال شأسوكت وعديمي سؤال شأسوكت جوابتها إلى كتاب جيس المدونة الذي يدعملكم مرة الينا انظو السلع سواء كرأو الشيئي أبو السلع فايلة جوابتها تنمونا الشيئي وايها اللهم السعوه عليه و الله مرغم اسألها أيضاً مين الشيئيب عليناها لكن ووجوبها على التراخي دي الله ديقو ياكو خره لو صوتيغو ما مرخص احويا واسدي عامه حرفيه دار التصيقه اللباب في مختص حساب في مختص القذوري شرح شروط المعاني يادا عديو قف مرخص احويا 927 اا اللبابك شرح اللباب ما حاجه مرخص اه و خاي شيغان مرخاس waxa wayaan inay waajibtay ala taraxi yaani ana hoorayso sawt soo aslu bay dahel laakin adiga sidaa baa qaso aya marxaas waxa wayaan way ku banaanta marxa waxa waajibi laakin marxaad digu dhigato ila marxa ala jabaada waajiba muddi aad wax daday aramaaligu waxa uu ruxna Allah ta'ala wasalatu wa maghrib qadaa al-ilma al-ulama barakatu yaqulna شيئا شيء وفأصابه معنى أرغميكي مركو سمعين إذا أرغم مع مركو قانون المحرم وقف المحرم شيئا ليبي يوحي لمنى مركو قانون وفأصابه أسيمه شيئا شيء, شيء مركو أسيمه من السيد وقال كمذا لم يرده يساقون أجهدهم فقتله أدله خطاه هم مركو أدله إن عليه دوشيس وحاعم أن يفديه في ذيينه بحياه مركاس وكذلك سلاسوك الحلال حلاش ونصاص وقليهاتي يرمي وقال في الحرم وحذالك الحلال وقفك حراش نواساسو كلي قفك حراشه محرم حي نواساسو كلي حلال كحراشه يرمي ثوره في الحرم حرم كراحني شيء او واحد فيصيب السيدا الأغار السيبيه لم يرته استغنى اجيره فيقتلهم فيقتله, فيقتله من بعد دلو وايه الله عليكم طيب اللهم صل عليه صلاه مرغ وحيد اي فيصيب السيد النبي اللي يقتلو عليها ان يفتيه ان يفتيه انه مرقاس يدبح دوشيسا لان العمد عمد جاي والحد في ذلك عنده منزله قويه كفدود هي هذول لهرو ويسيه بويري رحم اشاف رحم الله تعالى عنده واسمه waye umumka quraanka la qaadanayaa quraanku way dilaaqay mas'alada ayada quraanku way dilaaqay waxa lagu ka dhigay quraan qala maaligu xuyiilay rachinaa allah subhanahu wa ta'ala sayda ugaada asiba ya jamiic dhan halka ma hal ugaar kale iyo wada jiray hal ugaar kaliged ay شيخ يسألون ما هذا من هو لماذا في جينه يحبون على قال ما في القوب يصيمون السيدة جميعا سوى لجرأ وهم يحرمون أيها وحرم حقها أو في الحرم حرم كذل سغيه ولو حرم حجه إلى قبل الله كحرم كذلقان قال لوحوري أراوح نرقي أن على كل انسان قصه ومنه يهلك مذا جزائه وحاق برقه وحويان قذيتان كذلتان إن حكم عليهم هذه الليلة وحكمة بالهدي هذه الليلة وحكمه فعلى كل إنسان ينقف السدوشي سوحاء أو منه يا كميدة هذي هذياء مركز وحكمه هذي الله وحكمه عليه من دشرة بالسيام صام جل وحكمه كان على كل إنسان ينقف السوحاء منه يا كميدة السيام صام بهم ومثل ذلك القوم القوم بعلمين كاسوكري يقتلون الغجلة من بيت دليان خطمان سيد دفئ دليان فتكون كفارة ذلك أرنقى كفارة سوحي هاريسا أدخل قواتي غضو خريته على كل إنسان ينفضل صنع ومن بيها كماذة سي... أي على قرخبة الضوطة أو سيام شهرين متتابعين الله أبدا الله يستمره عسانا يستمره على كل إنسان ينفضل صنع ومن بيها كماذة تشريسه يعني إمام مالك ياسم يسأل الله كبير وكاس نحن في يدنا سنة سيقوان لأن الكفارة لا تتبعض بإله الكفارة نقل بسنته إلهان واجز قليه بإلهان نحن في يدنا مرخص سنة سيقوان ابو حنيفه وحويري ترى جواه عبرخي ديلان او غاربرخي ديلان وصف كستا قبل كنت شنو لكن مساله قدوه مملت حكو واحده على الثلاث السلو يسكو يسكو في خطيه دبح ربيره وحرب حتقه بقى حطي اسكو تغان لكن يا أبو حنيفة وحيني يدد حلاله وحرب في الجوغادي أحبب أغار الدلال حل جزاك ليه كفل أبيله وبلغ أمرها ببليه لا أريد أن أسألك لقاضي إنه يددك من أحد الدلال محرمي يهي ليه ها إنه مرقى حلالي يهي مرغوى السلام الأمام عبد المربع صورة لكي تاكسي كارخة كارخة صورة لكي ترى صفحة صدحة أغار ياشرية ثمان يا أبو حنيفة وحيني مجرمها السيدة وقفة أغار صور تبيع فيه يا مرخه الاستفسار فيه حقوق ادمه تقدير سنوي ير ابي صور في تقارن مليخ يريب ان رم ما قفل انا سيدن اوغات معنا كنتورا او اساده أما... وغار صلاه اعذر رميه الجمره جمره العقوبين تصوت كذب وحلاق الراس المدحيس او حلاق غير انه لم يفض لكن طواف افاضه لم نرئما ان عليه شيء سوحاء جزاء ذلك السيد وغطى يا مرخه وديتال خير على لأن الله تبارك وتعالى قالوا يحويني وإذا حلالت مرقى الحلالوذين فاستهدوا أغار الصدى كان لك أنما بحلالوهم بيدوري ومن لم يفدقف كان مرقى الضوافر فاضيه الله إمان قد بغي عليه وحلالوذ غهري وصطيبي وحاولي عدد كتابة شديدة يواني سائد مرقى قالوا مالي الله تعالى ليس على المحرم يقف كمحرم وادش السماء فيما شيء يقطعوا ويقئهم يشذب جذعكم من في الحرب حرب حديثا شيء واحبا ولم يبلغ قدام سوى جارنا حدا قفخه كب عليه وكحكمي في حديثا بشيء واحبا وبئس ما صنع وحسن وحكم لكن توح حسيبا بلا صراحه يعني وحكمه هو الجبل لكن بئس ما صنع مو اسكداي الجلباله طيب مثلا ما قوا السدا لاهم السلام الاخويا قوفك محركا وهاهمم دال جيدها هو غي حرب خو لوغملي مساله الكلمه وا بيسه ما صناعه او ما بنار ابو ليها اصل كي ما بنان لكن احمد كواجبين صاصوقه بار تصل حتى عمر خلاص ما استلف لا يسكو ديديو وا جيدها بركاس وحوايان جيدها لا يسكو ديديو وا جيدها لكن ادو واحد بيرتي تيبل تا ادو واي هلا مصطفى مركه مذهب مالك يا ابو حنيب مذهب مالك وحقبا جيدها سخرت ما واجبيان هيا مذهبه الشافعي ذلك يا ابو حنيفه وحي لاهم ما جز واجب يس حلك او غادر مليون بالمريض صرافه مني حلك دارا متروك ورمشه تتعلق السوق رمشه حلك انا كرهت تعلق سي والسلام النجاره مجرور شيء تعالوا لاوي استقوا الصبح هودات الخروق كي قاعد كيف شيء لا تعالوا لاوي استقوا الله و الصلاه عليه الصلاه قران okay. انا عبد الله بن عباس يا عبادنا بالغباحي ابو سعودي الدو... آه... آه... عبدنا بالغباحي يا قبه ولا غوري مرقش ولا وش صاير الله عليه وسلم اخلفيه مركات شو الراجح انا وحواجب يا لكن المساله عن يو يو اللي هروحوا قص الكبار طيب يروق يشرو بجمعوا المساله واختلاف وجهه وايه على سيدنا لكن ايما كان الصدق بالحقيقه ما يلي يمكن يقولوا انا مشروع الشافعي هو الله المستع الشافعي احمد ابو حنيفه طبعا دي لا حطت في ده اما قيرا ما هي جيامو قامو قالسو خذها بدون ثمن قال المالك وحنا رحيم الله وتعالى في الذي فيجهل كجاهل القريه او ينسى اللوبيا سياما ثلاثه ايام سيدنا محمد في الحجه حشر حديثه او يمرض في حام كخنونسانيا فلا يصوم مرخه فلا يصومها مسوميو حتى يقدم بلده ودك الا فرا يصومها انسوني حتى يقدم الى سوق بلده ودكسا يهدي هذه هديه ان وجد هذيا هذه هذه الظاهره وين هذه كلاف اليسمصوم ثلاثه ايام استحمل مات في اهل الكيسه تحديدا وسبعه ايام تدور بعد اركيده كدصومه مركا باب الجامع الحجي حكى باسي كل من سوق ابي يحيى واحد متفرقه وحديثنا يحيى عن مالك عن شهاب الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمر رضي الله قال وحي لي عيسى بن طلحه واي ما دريص طلحه وطلحه بن, بن عبد الله ابي هي وعيسى بن ارح بن عبد الله ويياه اللهم صل امر وعاصور في سوق غروي سايساي كسو الغروي ما خذوا قول فروه قصر وصلى الى سايساي صل لله الناس دفي ويستاج من الاداهو ماشي من الاداهو ويستاجي والناس دفي يسالونا وحي ويديين فجاءه رجل نفع النبي ويي صلى الله عليه وسلم نكورتي ماجيسا ابو ما حجر عسقران حافظ في العسقران الباري لم اغص على سبي طلع اسمه دول الساغل دول كد حاصه ثم يقول سدوا عثمان فقال له هو رسول يا رسول الله حي لم اشعر بالدريب وحرقت صوان حيري قبل ان احرق انت انا قول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان حر جوره حرجه عريضه باشعر بدريب ثم جاءه اخر من الت라우ي يمين فقال له حري رسول يا رسول الله حي لم اشعر بالدريب فاللحقته جورعي قبل ان ارمي ترى قلثور قال وشودي المكر ولا حمدته من مجدي عللنا قال وشودي فما سئ الى ابو يد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء شيء قدبه لهرمدي ولا وقت له ديب ديهي الا دين قال وشودي افعل ولا حرج حدثه البخاري بس وصصاري مرت <متحدث> ست اسك وخي كان وحا ويا قرم يغا اوه ريه لو رعى خي خلكي خي طواف اللي فاهو دبيصو صفرناها صفرت اساس اسك وخي كان كوره cidna waxa samayn doonaa dowr ciida sare cidna waxa wayaan xadimay dad xeeraysan oo xafad iyo hadlay mar xa taa walata wada isyiya marqa ee wayahay dawaafad soo xudjisay machadawa soo xudjisay xalqaad gudubay si kala afraad skuudumarri ramyi gaad gudubay siisay machadawa soo xudjisay dawaafad ugu waxa weey ku xudjisay machadawa maanta xalqaad gudubay siisay si kala sanad ama miy baad gudubay siisay xalqi baad ku xudjisay machadawa ku si xudjisay dawaafad gudubay ولح صورة تقديمية التأخيل بس كونجرة لح صورة لح أفر كل نفو لأن أفر توحيها الرمي هي حلقي هي المحر هي التواصل معها لحنا أنتصالها أنكتني أفر كل نفو أفر يلا واتن حق أولك مرحلين مشرحة دونها أفر يلا واتن بسلاك كصورة وهايها اللهم السلام وعليه تغلان أفر يلا واتنها بسلاك كصورة مثلا لا يضعانا وحد فقال رحمه الله تعالى وحدثني مارك حدثت لي يا حيابا عن مالك بوكا ورغمي عن نافي عن عبد الله من عمره من رسول الله, صلى الله عليه الصلاة كان هو حي لاقف الملك من عزوين دون لماء وحيد من حجر عمرته عمره يكبره التكبير على كل الشرف من الكسوات تاغا من الأرض وككمينا ثلاثة تكبيرات يصبح تكبيري ثم يقول حرز لله إله إلا الله وحده لا شريك الله الله منك ولا الحمد هو على كل شيء حدير غايبون طائبون هل كان واحد كلي في الخطة؟ من, من في كد عابدون نحن وعابدون خصو نوقلامه، صايبونا نحن صايبونا، عابدون نحن عابدونها، ساجدون نحن ساجدون، لربنا رب جل حميدونكم علينا، ولا ربنا خبر مقدمه، وذا رمز الخسر مقدمه ولقد حميدون متدمره، اي 33 يا كابتن، اما حق الضباط هو ذي اليوم، وحنا ذي عابدون وان صو نقني، صار يبون ور و تني عبي ربنا ربنا غيه حافظنا وكم علينا صدق الله إله سبحانه وتعالى مرخصويا اه مرخصايه ومرخصويا نجمعوا دا بيوي بوزن الغاجع وكيرجعون الى الله ورجويان صايبونا من التوبه ارجعوا لويان صدق الله وعده وله يرويس وكذب يونس وناصر عبدون يرويس وكردوا وحسابو واحده اسماعيل اسمه يجيب واحده وبشري واحنا اخذنا ايده واعتذروا مال ورقص اخرجهم بوخار خصوصا الحديث في نص النصوص على ايده خلدوا مال ورقص اي كويد للمقص ما ما لاخر الجين خلاص كس وقت بينه هاي سوما قران كم حاجه فاض لبنا تمرون الاخيره بناني بيجنا سوفت وحا أفضل الدفل هو إياه هي ركوع الوالدي له لا يخذني كثيرا هي ركوعنا فضعت لأفضل ويذكر القفل اللي بناها هي ركوعنا ويخذني كورا لا صعوه ما يستشعر لكل مقام له مقال لكل ميدان له الرجال ولكل سمعة لها أشكال وليس كل ما عنه ما يقال عرفتها سيدها لا صعوه بعودي مرخة سحوية وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن العرب إبراهيم بن عربة بن أبي عياش الأسدي وزوير العوام بأحرية لا يصعوه ويها الله مستعى عليه الثلال جماعة بظنبا مرخى كوذلسو أي مال حديثة كمينة وانا ثقة حجة عندهم ويها الله مستعى عليه الثلال وانا صدح نم إبراهيم محمد موسى وي المعوق بصدح رسي إبراهيم هي موسيو محمد وي المعوق بوهيان ويها الله مستعى إبراهيم موسى كووية محمد نه كووية قال ده مدينه شو مخا دول وين انقري مولى عبد الله بن عباس من على بصره رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض وصمر بامراه جوار بصمر وهي في محفتها يلو كسوق مرقس حويا حودتجدي فقيل الله وحل ويذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم باخذ وي سوقه بيطبه اي سبي المير والسبيه لبيديس كيلود كان معهم عيد فقال وحتى الى هذا حجه الرسول قال نعم ولك اجر ويسر انت خف عمياه يسوق رمش وكسو جدي صلى الله عليه وسلم ورحمه سامحنا الله تعالى وحدثني يحيى عن مالك وايحيى عن إبراهيم بن ابي عبله من كانوا بن عبد الله بن ابي عبله صلى الله عليه و رحمه الله عبد الله بن ابي عبله قال <تصفيق> انه صعدنا مرخه وحو وين صعدنا خدران مني الشامي عليها ابو العباس وليد القيذس ابو اسماعيل وليد و السابعي استقام رواه الست ابو كمل هيث البلدي مو عليه طال اه واياه مالك مرخه خل... في الموطا يحكي لي هكا على مرق انت قررنا وامر الصلويه بقول اما بقوله ياكم سنه يا لبا بقوله ياكم سنه يا صدح انت وجناب قوس عبد الله بن عبد الله بن كريز وايه صلاح بن عبد الله بن كريز وتابع السقايصمه ومرصل حديث مرخه الرسول صلى الله عليه وسلم مرغيه الشيطان قال وحين مرغيه مرؤيه رؤيه الشيطان الشيطان كلامه تصي يوم مال هو يسوي فيه ما انك تحدث ساسقروك يا يحيى خلي سمعناه و اكليتهم وراء الدحر او ادحروا اسم طفيل ولا ادحروا وكئ لغا اريسان بدل ياه على اري معنى حديث صلى الله عليه واله اريويه ولا ادحر وكف ياه ولا احقر وكليته ولا يض يضو كعرب من حديث اللغه عربان ياه في يوم في يوم عرفه تمن عرفه وما ذاق ك ارن عثمان الا لما رغوا حرقم يانه ام من تمزل رحمه رحمات صوتي تام كده وتجاوز الله لاذا في ثاني ساعه على ذنوب ذنوب ترفع الانام واوين الله ما ريه حيل السوسيين وياني يوم بدر قيله وحال روما ارقام شو ارخ يوم بدر ايه رسول الله رسولك اله يوم قال وحور اما انه يسوم ياه امرء جبريل جبريل ابو ارشي جبريل يرجعوا الملائكه طلعت سجل ليا مرق حديثه معنس وحوي عشانكم مال كعرمان وكد لبد ياه مالك جبريل بن مرائق والسفاري القرقي حديثه تخريج شيئا واحكاشينا حديث في تخريج شيئا حديث الحاكم وعبد الله النسفي وصار في المصدر على صحيح ابن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه اربعه لكن حديثه ضعيف ساشق البنوت 800 في تخريج حديث مشاه المصابيح واي واحد بسني عن مالك واي عن, عن مالك عن مالك عن زياد بن زياد بن ابي زياد المدني مولى عبد الله بن عياش ابن عبد الغضاعة المخزومي القرشي عن عن اطلع عن الله بن قيس شويه كسو عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اشبل الدعاء دعا وهو فقد دعاء يوم عرفه ما عرفت علينا وافضل ما شيء هو فقد نقول صلى الله عليه انا النبيون من قول النبي يقول رسول الله الله احد لا شريك له اي حديث كما عبد البر وحيد لله خلاف عن مالك في ارساله ورغز وسلا حديث كما مستند ما يخفتين ورغيب ودمر خاص لكن حديث في من حديث علي علي علي ما بطالب هي حديث عمل عمر وعاص والسوبهي هذا حديث مسلم هذا صفيان بن سعيد الثقفي قال ودي حديثكم مرخصه وحال ودي هذا صنام افعل الدعاء يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم اقول انا والنبيونا صماما وامان اي يوم عرفه لو عماني ياه أو يدعوا ودي مرخصه اخري القبلي وميت من الرسلت من ابن الجدعان مركو كهذه عوري حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياؤ إذا أسمع عليك المرء يوما تفاهم من تعرضه الثناء وركاه وايها الله مستعى عليه وتولان وحدثني عن مارك عن مشاهد الزهرية عن أنا اسم من مارك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل مركا وصلا وقال لما كتمك عام الفرح الصند كما كان على الرأسي قال مغفره في الم... برد واحد صند يسدي لدشر وما بحيث وقال ميسين وآيها اللهم استعان ربضان وطمان وكسوا بحي ومياشي مرقى صحاويان مدينة السلام عليكم وآيها اللهم على رأسها المغفر ولما نزع مرقى وستي بجاء رجل مقاويبي فقالوا له بحكول رسول الله ابن الخطى لنك الأورنجري ابن الخطى لنك الأورنجري وآيها مرقى صحاويان متعلق بحكول القيحة بأسطار الكعبة متعلق بخبرها صابون مرخذه يدخله يقول انه خدي عبد الله ولا رنجل عبد العزه ولا بهجلي متعلق مثاله شباب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اقتلوه الدلني اسما والدليا مرقس انهم بيسروا على الدلني مرقس حويا مور الدوني انت انت سوى قالوا قال ما ولم يث رسول الله ما الله عليه وسلم يما ان كان والله معنا محرم نفس مرخيه وحد جلاب وريا المحرم مع حيان والله وعن ابي الله بكل قرنه وحدثني عن مالك عن راشه عن عبد الله بن عمر اقدر من مكة, مكة حتى قال صوقه من حتى اذا كان مرق اها بقديس دمشق قديت جاءه خبر ورباوي من المدينة مدينه حقيقه ورجعه وسكن نقضي فدخل مكه ثم كوه قال لي غير احرام من حرم حج لعنت المرقه واي هلا خبر ورباوي معنا ور خاصه هو وار وديده بمعنى مدينه انه الصفراء ما كو كيمه مدينه سعودي وا لو ورهمي ور خاصه هو وار وديده انه مرق مدينه الصفراء وساسو نقري مركا انقال ي هو خاصه اشهق وقعت الحقله رجلي وحدثني عماره عن عنه زور بمثل ذلك وحدثني عمارك عن حضره عبر انه حله حره محمد العار من حله حره وهي عن محمد بن عمر ب... عمران بكودي الأمثاري وهي عن بيها بيهن وقال وحوري عدل إلي وحيصلي إحلي عبد الله بن عمر والحال أن نازل وأنه عند قناحي تحت صرحة صلى حوسي عند قناحي في طريق مكة مكوة دليلة فقال وحوري ما أنزلك المحاكد الدليل تحت هذه السحرة جيدوين حوسيجا جيدوين فقلت وحنقر أردت واندوني ذلها هركدي ماندوني فقال وحوري هل غير ذلك فهو حنهين مكوكو مك... كلماشا مك... مك... مك... مك... مك... وقال سبحان الله ما انزل لي امد الجم الا ذلك قام فقال فقام عبد الله بن عمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم وحي اذا كنت مرقه بين الاخشبين رمده ووي ولبده بودوده مكه ابو ابو قبيس قلت له دري هي الجبل من يعني ومن منى من حيده لما فقد بيده عندي قعنتي سمر صحا ويا كو اشاراي اما وقف في وبمعنى اشاروا ونفق وكو إشارة بيد يقعدي سنقعدوا ما أفوفه نحو المشاركين مشارك حقه فإن, فإن هناك حقه وحاوة الدين تقويري تقو يقال له له السرع بالليل أحام فيه وحاكسه أن تقع أي فيه ويان الحروف الجار ينض بعضها على بعضنا فجرتون قيدوا قيدوا قيدوا سرع والقلق علي تحت قيده السيدة صبعون النبي صدوات النبي صدوات النبي وقودوا نمر خاص ويا اللهم استعاموا عليه تغلان سرقه حضم سمحاله الى سرقه سما الماء مرغض اصطوح حدنته وليدي لما جويو معناه سرقه هلكاسه لا قبريا اذا حديثه ضعيف رغم مثال بسون غير صور لكن حديث شيخ البار وقود في المارين في السلسله تضعيف والموضوع واسره السيئات الامه وحدثني عمار بن عبد الله بن ابي بكر بن حزم قال لي ابي مليكه عبد الله مليكه بن يوسف سوى وراني ان وهي تطوف ببيتك عمره اضاوي فقال له وحكوري يا عم الله اظنتي لا هي لا تؤذي الناس صدق هذه لو جلست هذا كفريسان في بيتك يقول يا اخي عنيد فجلس هو كفريصتيه فمرق بها رجال الجن وصاروا يجعدوا فقال له وحكوري ان لديك خانها قدمها قدمها شيخ كود ديده اما توتي فخرجوا اسكمح فقال واحد حين ما كنت ميه لو ضيع او من ضيع يحيم سوض وعسيه وعسيه ميتم سو ميته ورفي عمرو جواب الهي تقامك وحدثني عن مالك أنه بلقه وحسوه قاله أن عبد الله بن عباس كان هنا يقولك ما بين ركني ركني يماني هي والبابي الباب كنت أولا حيث الملتزم وقصفا ملتزم أيها القصف وقصف حوية يعمه ومكانك حجر الأسود فالركني هذا حجر الأسود كان لك أولا إلا بابك الباب كأولا حسوة ملتزم وقصفا ملتزم وقصف الإله ومكانه إلا حيث عن مالك يحيى المصعيد الأنسان عن محابة من يحيى المحبان أنه سمعه ما ليكون صوى الشيء لأنه يا مرغى صامري على أبي ذن الرفار صامري دلقبدة تماشى رغب ذوك صامري وعنى بعدنا سأله هو أين تريد حقا دونية صور يا حي فقالوا يحيى ربت الحج حجمان دونية فقالوا يحيى هل نزعك غيره حجك غير جيم وقصاص عاري وقالوا يحيى اللامي قالوا يحيى ريح الضباء فأتنفل عمل عمل كباللو فأتنفل عمل كب اللو ابو يدر يعني عمل كب اللو تناق وحلايك كان استعمار استعمار صحه بلا ما وتناق مو له معنيها الثوره السوريا وحوري فخذ السوان حتى قدمته ما كنت لانفه ما كنت وانا قال ما شاء الله لا يزودوني فما يعرض النصب ونضت كسر منقص في ايدي اليمين قرار غجن من اسودو الشغي ونفذ اليد اليمين عليه انه هو قتل اليد اليمين فإذا أراد الشيخ ولا شيخ أن الذي شيخ نفسه وجد كانه لي غبدتي مش شرقبد الليراه فقال له في لما قر ما رغاني مرتو يا رقي رفعني فقال له هو الذي كي ويان حدثتك كو رحمه ويان من مركه يعيد كو احايه مريم اللهم صل على مرقانه وان كو يعيد مي اون او اري لي ما هو بيلي وحدثني عمارك بن سعود يعمل شاب زوري عن استفناي ان لغا سو استثناء في الحج حد حديث استثناء وكوضع كما كنتاهين وحول يم الى يوم من الايام يشع دق ربته اي حنون كون قبطه ام عدو مو قبطه يا كحل لو ويا قال وحول او يسمع ذلك احد قفص صغيريه وامكن ذلك فان قوي الكرم لما مال والله السماء قرر لكن فقاده غيرك من يسله ويقول له سيل مالكم بل ويديه هل يحتشر رجله لكم اقامه او قرن كراه لدابه داب ليس من حرم يعني باقي دا حشيشكه دابديس واتي اوكيس ما او غران كرا ما يبو يرب اناو ابو حج المراه القبلون حجوبا يا في محرم يدو محرم الحين مثلا ابو زوج محمد هارونش اللي هيد وركاس بل سكون هدا قال مالو ما خوري في السروره توكه اسلامت في السروره من المسعى في السروره اسلامته ان لا حيد مركا سوا ويا في السروره في ومن مسايد واتخيدا واسا الله حي المرخص محرم ان حي سويا وحكوا له فسرها قبهه مرخصا حويانين ان الله حي وحكوا له فسرها قوفا قودا كغو انا وليدا في السروره من مسايد في السروره تبلا محرم قومي مسايد مرخصه التي تصلهم حج قد وليدا محجيم اماها الا إن يقنضون اسنانه فربما وليدا حسنا وليدا تفسيرك سمديوك انها الا إن لديها قرادون وصنع لها يدا ذو محرم محرم صاحبه حد يقون اسقنار ومحرم ياهيسم يخرج معها معيد بحيا اميا محرم خاصه يخرج بح معها معيدها قرادون وصنعن او كان لها وسقاده فلم يستطيع معول يخرج معها معيد وبحو انها لا تترك فريده الله الى واجب عليها في سكنه الميزه عليها دشه وكو واجب في الحجه حجه لتخرج حب حضره جماعه المصاي عمر قرى فربان هر قاعد بويده وايه ابو الصيام المتوجه وقفه متمتعه صوم قيسه فما تصور محي وقص عمره لي حقي مرض من قداميه حد يديه حد سماه صوم بالاول يوم فذيا صوم قيسه كانت هون وحدث لي يحيى عن مالك عن الشامي السوري عن عبو بن الزبير عن عايش طمنه من هنا وهيت اما كانو حي تقولوا سطرى الصيام صوم اللي ما قف وصوا هذه متطع على صعي سيدنا العمره عمره قرق حيس الى الحج حجي لا يقره يجد هذه هذه قديو ما بين أن يغله انت بالحج حتى انتم حقي انت لا بالله ابا الى يوم عرفه الى عرف جارة. ما عرف عرفه لا جاء يرو قلت انت وضحيسه بينما يسمع دون صوبي صام اياما منهم معلومها من صوم ايام التشريق وحدثني عمر بن شهاب الزهري عن صنم عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر وادعى انه كان يقول كذا في ذلك عرف مثل قول عائشه رضي الله عنها عائشه قال كذا وحضر هذا الصوم لديه ايو كجيه مره غا و تمرض بدون محرم اني حج الله ما اوقله حدي اي لكن حدي بدون محرم هل يصح حجها ام لا ما يصح يا بسم الله صحيح القول راجيح هو يصح يا مسالهنا خطيره هي نقمر ليا هنا فزلينا كشرحني وانا هي كلي وحن الاسفه حدي محرم ويده ام مستطيع بايو والله على نصح جلبتي ما لسه راعي عليه سبيله استطاع مسوق قليس حدين محرم اي مركه حيسبتو حد اي ويده وجيده مثل ما سولق ليسو انه قادر حيلاه مستطيع مهما ردينا ما حيراهم ما هو كو واجب اي استطاع حاجك إلهي وحبيناك التهيم ومسيناك ماليقي القوام نسأل الله مرصح الله خلاسة وكجرة وحمدي وعلم لياه ومعبوذك إن شاء الله أبدو داودك شرحه بسي ونغو ويحين طرفها فإن الله رابا والله وعلم كتاب الجهن للوجوه